الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كلمه وغيره في كلاه في عباره الشيخ الانصاري حمد الله حيث قال وهذا المعنى يعني معنى الخراج بالغنان مستنبط من اخبار كثيرة متفرطة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعه البيع في زمان الخيار للمشتري ألا ترى انها لو اخرقت لكانت من مال المشتري ونحوه في الرهن وغيره نحن حتى الان غرقنا مثل روايات الوايت، الوايتين White. شككنا أن الشيخ الأنصاري ينظر إلى هذه أو تلك. هذه تحت عنوان ألا ترى أنها لو اختللت لكانت من المعني مشتم. ورواية أيضا في الره بعدين بي وغيره أحد الأخوة الحضار ما أدمن كان جاب لي ورقة. ما عندي ما عندي مين كتاب من كتب ولا ما أنا محصله فهو مفصل كلمه وغيروه بروايه فالرواية أقرأها من الكتب وإن كنت وإن كان ما مارد أحمل هذه الرواية على الشيخ الأنصار لأنه الشيخ الأنصار ما دالنا على أنه وين هذا بغيره ما دالنا عليه هذا حدث يحدثه أحد علمائنا بس أنا في نظري أنه واضح جدا عن هذه الرواية أجنبيتها أما نعن فيه أوضح من الروايات السابقة الرواية هذه الكلي عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد هذا عبد الله بن محمد حسب ما أنا فحصت بقرينه الطبقه بقرينه الراوي والمروي عن حسب انه يبدو أن هذا بنان بنان بن محمد وبنان هم لا دليل على وثاقته على وجوده في كامل الزيارات اكثر من هذا الموقف عن علي بن الحكم عن أبان عن أسنائي بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الفراج بدرائم مسمات أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصبح له ذلك هو أخذ من السلطان هو باعتباره من أرض الخراج كن يدفع خراج إلى السلطان فدفع الخراج إلى السلطان بدراهم المسموات أو بطعام المسموات بعدين المقاسمة مدى بها على شخص اخر اجرى بها قال كذا من هذا كذا من ذلك الاكل وله بعد ذلك فضل وله هو الأرض بعد ذلك فضل لعله هو أنه هو هو هو بينهم وبين هو هو مرة أخرى، الأر راح ترجع إلى فيصل إلى فاضل في, في الارض محتمل هذا ومحتمل أنه لكل أرغييندي قسم من الأرغييندي وقسم من الأرغي باكيل. أ يصلح له ذلك؟ هذا راح يمتفع. وهذا بلاش من بلاش يمتفع على أيش بلاش؟ يوجد الإمام يقول نعم إذا حفر لهم نهرًا أو عمل لهم شيء يعينهم يقول سامر على البلاش فيش له خل يحفر نهر أو أو يعمل لهم شيء يعينهم بذلك عندئذ الرب اللي راح يأكله في مقابلة هذا هذا هذا معون اللي سواه أو هذا التزيين اللي سواه قال وسألته عن الرجل استاجر ارضا من أرض الخراس بجراهم مسمتهم نفس الشيء استأجر أرضا من أرض الخراس بجراهم أو بطعام النعيم فيؤاجرها قطعه مقطعة أو جريبا جريبا يقطع الأرض قبعة قبعة يُعطي إليه كأنما في صر الرواية كل يعطي الى أحادي سلا قطعه قطعه قبعة, قبعة او جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استعجر من السلطان ولا ينفق شيئا هو أخذ كل من السلطان بسعر رخيص بعدين حينما يقطع جريبا جريبان جريبا قبعة نقحتان ويحصل أكثر من ما أعطى إلى السلطة فيكون له فضل فيما السعر من السلطة ولا ينفق شيئا ايش من جبر ما ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة يقول خوة من جيبي البذر مني أو نفقة الأرض مني فيكون له في ذلك فضلا على فضل على إجارته وله تربه الارض وبعدين الارض ترجع اليه او ليست له لولا ما الحقش قال عليه السلام إذا استأجرت أرضاً فإن فقدت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكر يعني هم يقول ما جهلة أنفق على أبي شيئاً رمم خراب أو كبير رمم فعندئذ يقول نفعي هذا في مقابل هذا الشيء نجد الاستدلال الذي يستدل بهذه الرواية. قبل ما أنسى خلق المصدر أنا اليوم يوم ظهر نسيت أجيبوا لي الوسائل بسخف المصدر أنا كاتبه الوسائل المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت باب واحد وعشرين من الإجارة الحديث الثالث والرابع هل طبعتان اللي قراتهما لكم هناك فارض غير روايتي بس هو سنة واحد بسنة واحد صفحة مئة سبع وعشرين إلى مئة ثماني وعشرين نجل الإسلام هو أن المستأجر الأول لما ضمن الأجرة للمنجر كانت الفائدة بحاصلة له الإجارة الثانية خراجاً قائداً له لا لمعلك الآب الشكر يجعل هذه الرواية دليلا على أن الخراج والضمان هكذا يقول يقول هو دفع أجرة إلى السلطان فضمن للسلطان بما أنه ضمن السلطان الخراج بالرمان على الربح اللي يحصله اللي إلى الخراج بالرمان هذا هذا وجه الإسلام الرجعي طبعا هذا هالاستدلال اللي شد في لوضوح فطانه وأن الروايد توضح أنها زيادة لأجل الترميم اللي يس يسويه الأرض هذا أن هذا الأرض سوي بترميم وفي كل باب الإيجار الإيجار في الإيجارات اللي منها القبيل نحن نقول أنه ما يجوز أن تؤجر بأكثر مما استأجرت استأجرته إنما يجب أن تريد ترميما زيارة تزييما شيئا حتى تربح في مضاب الهدف هذا ما هو الروايات لكل علاقة بمسألة المهين الفراج بالقماطق على كل حال المهم من هذه الروايات الأربع صاف أبع روايات السابقة مع الثلاثة السابقة أربع روايات او اذا هذه الرابعة تفسربوه روايتين بخمسة صارت الا اربعة صارت المهم من هذه الروايات الاربع هي الاولى والثالثة بس يعني لو ان احدا يتخيل عن روايات دال هي الاولى والثالثة على الأغلى لم حمل الشيخ الأنصاري إلا الأولى والثالثة أكثر من هذا منذ أن الشيخ الأنصاري ينظر أليه لكن أظن أظن وضحنا باك اليوم إذا أنا ما نعلم إذا أنا ما مجتمع أنه حتى الأولى والثالثة أجنبيتان يعني حققين ما ندقق في روايات إذا أنا موضح حتى لا أرخص أظن أني موضح أني محطة الأولى الثالثة أجنبيتان إذن لا تبقى إلا رواية الخراج بالضمان إذن يقول إيش ما إلا أفهم تبقى رواية الخراج بالضمان التي يفترض أنها تقف بوجه أدلة الأدلة اللي بيناها والتي مهمها الشراء العقلائية او قاعدت من أسلاف ماذا قاعدت من أسلاف مكان عدن تبقى هذه الرواية هي أساساً رواية السنية الفراغب الزمان شبيه برواية الإسلام يجوب ما واردة في كتبهم، ولم ترد لدى الشيعة إلا مرسلة غوال اللآلي أو قول عوال اللآلي، وأكثر المحققين المتأخرين ردوه بضعف السنة. أنا مشرد مشرد رواي للآد له هي سنية روايات عن السنة له هي هذا مشرد رواي للآد وله هذا الدعوة قالوا أخرج من الشيخ الأنصاري فأنا فمتأخراً كلهم ما عبد الشيخ النائني رحمه الله يعني قال الشخص الذي كتاب الرواي الصحيحة الشيخ النائي حسب ناقل الشيخ الأموي أظن مين ما شايف خاطئ في نية الطالب كأنه ما موجود هالنقطة عن الشيخ المعيني. أنا ما كتبت ظاهر ما موجود نقل على نقل الشيخ النائلي لكن في هذا المقاس بالبيع مع الشيخ الآملي الذي هو ايضا تقرير من الشيخ الشيخ النائلي هناك جاي جايب هذا التعبير قال انه قال الشيخ النائلي بناء على نقل الشيخ الآملي قال وقد ذكر الشيخ اكتسس الوقت قال الخبر عن جملة الخراج بالقناني في المبسوط وذكر له معنيين ذكره مش غريب يعني هال هالاستفادة من الشيخ الله يرحمه الله على حضنتي رحمة الله عنه كل هذا في القرآن وذكره يعني ذكر شيء توضي في كتابه وقصد الرايان معناه يكشف عن الاعتماد عليه إذن صار عندنا تقبل ويهاجم دليل على قطقية الرواية هذا وذكره في كتابه وتصديه لبيان معناه يكشف عن اعتماده عليه ويك ويكفي في الاطمئنان بصدوره كل اطمئن بصدوره بعين. مع أنه مؤيد بما ورد في طرقنا يعني بعضها الروايات، في خرعناها مؤيد بما ورد في طرقنا في باب الرحم وغيره من أن الزيارة الحاصلة في العين المرهون للمالك لكون خسارة العين عليه. ومع ذلك كل ذلك لا مجال في سنده كان في الكتاب في الكتاب معصورة يعني ما قاله بالشكل أنصاري. يعني ما أخذ شكل أنصاري بعض الروايات. الروايات ساقطة في يقول لا لا مجال شيخنا يعني يقول لا مجال ل مناقشة في سنة به كمان في الكتاب برميه اليه السعب بل الإنصاف صحة الإسماد إليه للملكم خب السماد المحطقون احتنموا بالمناقشة الدلالية في الروايه مع أنه كان يتركب أن يترك رواية المرسلات و المرسلات روالي لآلي ما ألكم إما سلية أو مرسلات روالي لآلي و روالي لآلي ما أكثر أنه الأخوة بالشيء ولا يجيبه بعد رأينا أن المحققين اهتموا من الشيخ الأنصار فصاله اهتموا بمناقشة دلالة الروحية Anne, hatta het is, is het is de ولن دعونا نقرأ مناقشة الشيخ الأنصار تمنا عن المناقشة المصطفى ماذا؟ هذه الرواية هي التي لا نعنى عن الشيخ الأنصار قالت أنها مضمونة يعني نعارض به الروايات الأدلة التي تدلق على أنها مضمونة نجعل هذه المعارضة لذلك ناقش في ذلك وقالوا أنه متى عارض الغواية التي الأدلة التي قلت على أن منافع المصرفات مبنونة هذي متى عارض تلك طالا خلنقصص على مناقشة الشيخ الأنصاري المناقشة الدلالية للشيخ الحصاري الشيخ الأنصاري يفسر للرواية إن صحات يفسر الرواية بهكذا تفسير يقول الخراج بالضمان ينظر إلى المعاملات الصحيحة ويقول رفع الرواية هذه أن لو تقبل الشخص ضمان مال ببيع صحيح حيث الشراب الرعنص يعني تقبل ضمانه ومنه للبايع بثمن مسمى لو تقبل الشخص ضمان مال فالشارع يمضي بمقتضاه في العقود بمقتضى التي أو البيع أو التي أراء العقد أو تجاهًا عن تنازين الشارع يمضي ويجعل بأجزائها الضمان الخراج أن عند حين ما يمضي هذا إلى ص إلى صار طبعًا خراج يعني منافع إلى هذا معناه شنو ربطه تحتنا خو إحنا هذا كل احنا ندري أنه من اشترى شيئا تجارتين ببعضهم في شكل ما الأشكال ودفع وأصبح ضامنًا للمالك. خب بالمقابل منافع هذا المال إلى بعضين ماي مايجي يندفع الى إلى المالك بأنيوان في مقابل منافع نفع سوف يدخله. فيما في نحن فيه فيما نحن فيه ضمان ما كان اتى الا بمان المسمى يعني هو المشتري لم يضمن للمالك شيئا الا ضمان المسمى وهذا الضمان ما انضاهه الشارع لم يكن الضمان فيما نحن فيه الا ضمان المسمى ولم يمضي الشارع حتى يجعل في مقابل ذلك الخراج للمشتري وإنما ثبت الشرع ضمان البديع بالمثل أو القيمة فالضمان آخر جاب الشرع غير الضمان الذي هو, هو المشتري ضمانه وهو ضمان المثل أو القيمة لو تلر أو أتلر ولا دليل على أنه في مقابل ذلك يكون الخراج للمشتري الشيخ يقول فدلالة الرواية لا يقصر أن سندها في الواهم فلا تترك لاجلها قاعده رمان مال المسلم واحترامه وعدم حله حل الا عند الناس وهذه مناقشة الشيخ السيد الخوي رحمه الله عند مناقشة مفصلة والسيد الإمام رحمه الله عند مناقشة أكثر تفصيلة أنا أفكر أنه أختصر على كلام السيد الخوي الذي هو أخصر ومن يريد تفاصيل السيد الإمام هو يراجع كتاب البيع مع السيد الإمام موجود يراجع. ما أظن أن البحث يسوء أكثر من تعطيه على رواية المفسدة ما أظن البحث يسوء أكثر من هذا هذا نقاش الشيخ الأنصاري ونقاش السيد الفوئي نشفحه غدا إن شاء الله